لناقض بحمد الله وتنفيقه الدرس العاشر من دروس فتح ألفية من مالك رحمه الله وهو الدرس الأخير من هذه الدروس فنحمد الله عز وجل في الختم كما حمدناه في البداية ونسأله أن يسر ما بقي إنه على كل شيء قدير فتحنا إلى الآن يا إخوان سبعين بابا وقبل أن نكمل نفتح المجال للأسئلة كان ثم أسئلة نعم إذن ندخل إلى الباب المسمى السبعين من أبواب هذه الأنفية وهو باب الإنجال باب الإنجال عقده رحمه الله تعالى في 26 بيتا ثم عقد بعده خصولا فيكون هذا الباب مع فصوله التالية في 48 بيتا فيكون على ذلك أطول أبواب الألفية وذكر فيه رحمه الله تعالى اربع مسائل الأولى حروف الإمدال الثانية إمدال حروف العلة همزة والثالثة إمدال الهمزة حرف علة والرابعة إمدال حروف العلة من بعضها والإمدال الذي سيذهب بمالك حروفه وهي بدات موطيا الازدال هي ازدال حرف من حرف اي قلب حرف الى حرف اخر وانما يكثر ويطرد في حروف العله والهمزه حرف العلة وهي الواو والآلف والياء مجموعه في واي والهمزه هذا أكثر ما يكون فيه الاعلان فنأخذ أمثلة سريعة قبل أن ندخل في الباب فالهمزه مثلا تبدل من حروف العلة يعني سأتي إلى حرف حروف العلة الواو أو الآلف أو الياء ثم تقليبها إلى همزه كقولك مثلا قال يقول يقول هنا عين الكلمه في الحرف الاصل الثاني واو يقول واو ثم ها اسم الفاعل من قال يقول قائل قائل والاصل قا ميل من قال يقول قاوم لكن قلبنا او قلبت العرب الواو همزح قائم صام يسوم صائم هذا مطلق هذا يسمى افضل هم افضلوا حرفا من حرف طيب كذلك مثلا نقول سما يسم اللام واو الحرف الاخير واو سما يسم ثم خذ فعل من سماه سق فعال من سماه ستقول سما سماء والأخر سما بول لأن سماه سما بول لكن الواو اذا وقع بعد ألف في الطرف قلبت همزه هذا يسمى الذنب طيب بالعكس يعني ازداد حروف العله من الهمزه يعني قلب الهمزه الى حق عله عكس الصوره السابقه مثال ذلك اثر الفعل اثر اثر زيد اخاه اثر اثر هذا من الفعل اثر اصله الثلاثي اثر طيب مثل ذهبا ثم خذ افعل من ذهب ماذا تقول اذ هذا ثابت الهمزه همزه افعل ثم ثابت الحرف الاول الذ ذهب ثم اثر خذ افعل من اثر في همزة همزه فعل ثم همزه ترى ها سنقول ا ترى ا ترى فاجتمعت همزتان الثانيه ساكنه إذا اجتمع همزتان الثانية ساكنة فانها تقلب من جنس حركه ما قبلها فنقول ا ترى ولا نقول ا ترى ذلك آمنة آمنة يؤمن عبد الرحمن هذا المصدر آمنة يؤمن آمنة يؤمن إيمان إيمان على وزن إف عل إيمان من أمنا أمنا ولهمد إف عل إئما أصله إئما ثم قلب من الهمزه الثانيه ياء سر ايما هل يسمى إبدال حروف العله أيضا بعضها يقلب الى بعض الواو قد تقلب ياء والياء تقلب واو والالف تقلب واو وهكذا كل ذلك موجود مثال ذلك مصباح اجمعه مصابيح من قلبه الالف في مصباح الى ياء في مصابيح الكاتب صغره كويت الالف من قلبات واو طيب قام يقوم هذا المصدر قام يقوم قيام قيام في أصله قام يقوم قيام لان العين وقت قام يقوم الواو لكن الواو اذا كسر ما قبلها تقلب قيام هذا يسمى ابدال ولذلك لو قلت مثلا باع والمضارع يبيع والمصدر بيع اذن ما العين عين الكلمه الحرف الثاني ياء يبيع بيع اين الياء في باع باعة. هذه الف ليست ياه هي ياه اصلها بيع مثل لان قلنا قبل قليل ان الفعل الثلاثي كم له من وزن فذكروا قبل قليل فعل فعل فعل ما فيها فعل باع الوزن وزن فعل بايع بأن هذا يبيع بيع لكن من القواعد اللي ستذكر ابن هشام إن حرف العلة اذا تحرك وانفتح ما قبله قلبة ألفا باع ياء يا حركت بأي حركة وانفتح ما قبله فقلبة ألف باع يقوم إذا قوم قام يصوم صوم صام هذا هو المراد بالابداع. ندخل بعد ذلك الى الابيات بدا ابن مالك بذكر حروف الابداع. فقال رحمه الله تعالى أحرف الابدال هدات موطيا فجمعها لنا في هذه العباره وقوله هدات هذا الذي في بعض النسخ وفي بعض النسخ هدأت موطيا ثم بدأ بالكلام على إبدال حروف العلة همزه تن. أي قلب حروف العلة إلى همزة فقال تابل الهمزه من وو ويا اخر نسر الف زيد وهي فاعل ما أعلم عين زخت في والمزج زيد ثالثا في الواحد همزا يرى في مثلك القلائد كذا كثان ليلين اجتنفا مز مفاعلة كجمع نيفا فذكر المواضع التي تقلب فيها حروف العلة في الى همزه ثم يذكر عكس ذلك أي ابدال الهمزة حرقا من حروف العلة قلب الهمزه الى حرف من حروف العله فيقول وافتح ورد الهمزة ياتي ما عل لاما وفي مثل هراوه تعل واوى وهمزا اولا وظهر في بدء غير شبه موحي الاسد ومزد نبد الثاني الهنجي منه كلمة يسكن كآف الوأتم إن يفتح إسر ضمن أو فتح القلب وول ويا أن كسر ينقلب ذو الكسر مطلقا كذا وما يضم وَوَا وَنْأَصِلْ مَا نَمْ يَتُلْ لَفْضَمْأَةً فَذَاكَ يَا النُطْنَقَنْ جَاءَ وَأَأْرُمْ وَنَحْوهُ وَجْهَيْنِ فِي ثَانِيهِ أُمْ وقوله وَمَدَّ نَبْدِلْ أي وَمَدَّ نَبْدِلْ ثُمَّ خَفَّفْ الْهَمْزَةَ بِحَذْفِهَا وَنَقْلِ حَرَكَتِهَا وكذلك في قوله كلماتين كذلك خفف الهمزه ونقل حركتها ثم ان النور سندغم في الياء فتذهب فتقول كلماتين يسكن كلماتين يسكن قوله وقت من كذا في اكثر النسخ ومنها نسخة ابن هشام وجاءت من بعض النسخ وبعض الشروح كآخر وتمن لبناء فعلي للمجهول وقياس ذلك إملا إيا جعلناها فعلا مبنيا للمجهول أن تكتب الهمز على وو تجعل همزة وتمن والهمزه على واب حينئذ لأنها ستسهل إن سخفلت إلى الواو أما على لفظ فعل الأمر وتمن فإنها ستكتب على كرسي لأنها ستسهل حينئذ إلى أنيان وقوله في البيت الثاني والخمسين وأم هو فعل مضارع لضم الهمزة الثانية أأم بمعنى أقصد بمعنى أقصد وكذا في جميع النسخ والشروح التي اطلعت عليها إلا شرح الشاطبي ففيها بفتح الهمزتين أي وأأم وقال الشاطبي هكذا رايته في النسخ اام على وزن أعم وقوله في البيت الثاني والخمسين ونحوه في بالرفع كذا في اكثر النسخ وجاء في بعضها بالنصب ونحوه فهو منصوب على الاشتغال لقوله أم وإن رفعناه فهو مستدع مرفوع ثم بعد ذلك يتكلم ابن مالك على إبدال الآلثياء الآن سيبدأ بالكلام على قلب حروف العلة بعضها من بعض فسيبدا بذكر ابدال الالف يا ان اي قلب الالف يا ان فيقول ويا أن اقنص ألفا كسرا تلا او ياء تصغير بواو دفعنا في اخر ان قبله التميت او زيادتي فعلانا ثم ينتقل إلى الكلام على قلب الواو ياء وقلب ال... وقلب الياء واو قلب الواو ياء وقلب الياء واو قلب الواو والياء بعضهما من دعو ويقول ذا أيضا رأوا في مصدر المعتل عينا والفعل منه صحيح غالبا نحو الحيوان وجمع ذي علم أعل أوسكا فاهتم بذا الاعلان فيه حيث عن وصحح فعلة وفي فعل وجهان والإعلال أولى فالحيان والواغ لا من بعد هدح ينقلب كالمعطيان يرضيان ووجب وقوله في البيت الخامس والخمسين في مصدر المعتل جاء في بعض المسخ المعل أي في مصدر المعل عينا وقوله في البيت السابع والخمسين وصححوا فعله وفي فعل وجهان والاعلان اولى في الحيل قال ابو هشام في اوضح المسالك هذا الموضع ليس محررا في الخلاقه ولا في غيرها من كتب الناظم قوله في البيت الثامن والخمسين كالمعضيان يرضيان لضم الياء يرضيان وفي بعض النسخ يرضيان بفتح الياء وهو لا يغير من الاستشهاد شيئا ثم بعد ذلك يتكلموا ابن مالك انا قلب الالف والياء واول قلب الالف والياء واول ان نقلب الياء ان يقلب الالف الى وول. فيقول مع كلمة من البيت السابق ووجب إذ ذا بعد ضم من ألف ويا كموق للهذا لها اعترف ويكثر المضموم في جمع كما يقال هيم عند جمح أهيما وواو نسر ضم رد بليامتا قل هي لا فعل نوم قبلك كذا اذا لم الرماك مقدرا كذا اذا اتسرعان خيرا وان تكن عينا لفعلى وخفا فذاك بالوجهين عنهم يلفا وقوله في البيت التاسع والخمسين في اخره بذا لها اعترف هذا الذي في جميع النسخ اعترف في لفظ فعل الامر وضبط ببعض الشروح غير المحققه تحقيقا علميا على لفظ المبني للمجهول بذا لها اعترف وهذا لا يلقى إلى توثيق هذا القبر في الأنذية وبعد ذلك يعقد ابن مالك رحمه الله تعالى فصلا تابعا لهذا الباب فيقول فصلا وهذا القصل عقده في مسألة واحدة وهي اعتلال لام فعلاء أو فعلاء يعني بفتح الفا وضمها فعلاء فعلاء اللام هو الحرف الثالث إذا جاءت اللام حرف الله كما الحكم حينئذ يبين ذلك في هذا الفصل الذي عقده في بيتين فيقول من لام فعلت من, من, من اتى واوبدل يا إنك تقوى غالبا جاد البدل بالعكس جاء لامه على وصفاء وكون قصوى نادرا لا يخفى فتقوى على وزن فعلى واللام فعلى اللام قبل الاف المقصوره واللام في تقوى حرف الواو لكن تقوى ماخوذه من ماذا من اي سعر تقوى من وقي يقي يقي يقي اذا فاللام واو ام ياء يقي يا فكان على القياس يقال تقيا لكن العرب في لام فعلى يقلبون الياء واو فيقولون تق وع طيب وفي فعل بالظم بالعكس فعلا مثل دنيا دنيا من لم عندنا في دنيا منطق في دنيا يا لكن دنيا ماخوذة من ماذا من ذنى يا من الواو فالقياس يقال فعلا دن و فقل بث الواو يا أنت الدنيا ثم يعقد فخما آخر، وهذا الفخم في عشرة في أبيات، يعقده في عشرة في أبيات ويتكلم فيه على ثلاث مسائل. المسألة الأولى: قلب الوايا أنت إذا جامعت الياء وأولهما ساكن المسألة الثانية قلب الواو والياء ألفا إذا تحركا وفتح ما قبلهما. المسألة الثالثة قلب النون مينا. أما المسألة الأولى وهي قلب الواو ياءا إذا جمعت الياء. والأولى منهما ساكنة يعني مهما اجتمعت واو ويا مهما اجتمعت واو ويا تقدمت الواو أو تقدمت اليا نقول اجتمع مهما اجتمع والأولى ساكنة فماذا تفعل يجب أن تقلب الواو إذا ياء ثم تضغم سواء كان في الواو الأولى أو الثانية يجب أن تقلب الواو ياء ثم تضغم وفي ذلك يقول ابن مالك رحمه الله إن يسكن السابق من واو ويا واتخلا ومن عروض عليا فياءا واطلبن مضغما وصد المعطى غير ما قَدْرُ سماء في سيد سيد سيد اذ على وزن فعيد فاي عيد يعني فيها ياء في, في وسيد من ماذا من ساد يسود يسود العين واو خذ اي عين ان فدا يسودون العين في عين العين واو اذا سنقول سي ود سي ود اجتمعت الياء والواو والاولى ساكنه فقلبنا الواو ياء وادغمنا فصار سيد وكذلك ميت ماذا يموت وهكذا والمسألة الثانيه هي قلب الواو والياء الفا اذا تحركا وانفتح ما قبلهما الواو والياء متى ما تحركا بفتحه او ضمة او كسره متى ما تحركا وانفتح ما قبلهما فانهما يقلبان الفا كما قلنا قبل قليل في باع يبيع باع أخرى باع جاء عا دون فتح ما قبلها أقول لي بأس أليسا باع ذلك يقول ابن مالك رحمه الله من ياء نواو بتحريك أصل من ياء نواو بتحريك أصل ألي فنبدل بعد فتح مستقل إن حرك التالي وإن سكنك إعلان غير الله وهي لا يتف إعلانها بساكن غير ألك أو يائني التشديد فيها قد الف وصح عين فعل وفعلا ذا افعل كاغيد واحولا واني بنت فاعل من استعل والعين واو سلمت ولم تعل واني حرفين ذلعل استحق صحح اول وعكس قد يحق وعين ما آخره قد بيد ما يخص الاسم واجب ان يسلما وقوله في البيت الثامن والستين من ياء من ياء نو واو همزه او خصتناها بالحذف والنقل وكذا في جميع نسخ التحقيق وجاء في بعض الشروح بالتقديم والتأخير اي من واو وقوله في اخر الشطر أصل بفتح الهمزه وضم الصاد كذا في نسخه ابن بخط ابن هشام وكتب فوقها صح، يعني هذا هو الصحيح، وكذا ضبطها ايضا بهاء الدين ابن نحاس تلميذ ابن مالك صاحب النسخة المشهورة من الأزية، وجاء في أكثر النسخ الشروح بضم الصاد بضم الهمزة وكسر الصاد. أصل وهذه الروايه والمشهورة الثانية أصل هي المناسبة للشطر الثاني ليسلم البيت من عيب التوجيه أصل متصل وأما على زوايا المصححة أصل متصل ففي البيت اي بسناد التوجيه ولكن الضبط الاول المصحح هو ظاهر شرح ابن مالك للبيت ابن مالك شرح الأجلية. ها شرح الاخر وهذا البيت في الاخر اذ قال في شرحه ومعنى أصل كان اصلا وضبط هذا اللافظ بهذا المعنى الذي ذكره ابن مالك في المعجمات هو أصل كثر في المعجمات أصل الشيء صار اصلا وليس فيه أصل أما الضبط مشهور أصل بالبناء للمجهول فلا وجه له لان الفعل لازما ليس متعديا فلا يصح بناؤه للمجهول لعدم وجود ما ينوب عن الفعل فلذا قال ابو هشام في حواشيه على الفيه قال ان يتعج لأنه لانه لازم فلا يُذن لِمَحْرُرٍ ولم يسمع فيه. وفي البيت الثالث والستين قوله إن حرك الثاني جاء في بعض النسخ والشروح إن حرك الثاني. وفي البيت الرابع والسبعين قال وعين ما آخره. بالرفع كذا في اكثر النسخ وجاء في بعض النسخ بالنص اي وعين ما اخره ثم يختم ابن مالك هذا الفصل بالكلام على قلب نون من فيقول وَأَغْلَبَقْ لِذْمَي مَنِ النُّونَ اذا كَانَ مسكنا كَمَنْ بَثًا بِذَا وقوله من بث بث يعني قطع كذا في الآلة النسخ والشروح وجاء في بعض النسخ كمن بث, بث في من بث فنبذه. وقول ابن مالك رحمه الله تعالى وقبل بقلب أبر ابن مالك عن ذلك بقلب ومصدره القلب قلب يقلب قلبا القلب النون ميما والتعبير عن ذلك بالقلب هو المعروف عند اللغويين والنحويين وأهل التجويد المتقدمين وأما تسمية بعض أهل التجويد المتأخرين بالإقلاب فلا وجه له في اللغة لأن الاقلاب مصدر اقلب وليس في اللغة أقلبا. يقلب إقلابا وإنما الذي فيها قلب يقلب قلبا كان الذي غرهم أنهم قاسوا على الإظهار والإخفاء والإدغام فالاظهار أظهر إظهارا والإدغام أظهر إدغاما والإخفاء أخفاء إخفاءا كله على أفعال إسعالا لكن الإقلاف ليس اقلب تقول لو أردنا العبر بالفعل تقول أقلب الميمنون لا مقلبة طيب لكن لا يغضب علينا أهل التجريف أهل التجريف تقدمون وعقلون بالقلب طيب أيضا بعد ذلك يعقد أي مالك رحمه الله تعالى صفلا رابعا ملحقا بهذا الباب ويعقيده في عشرة أبيات أيضا ويتكلم في هذه الأدية جميعاً عن مسألة واحدة وهي نقل حركة الواو والياء إلى الساكن قبلهما نتكلم على نقل حركة الواو والياء إلى الساكن قبلهما يعني إذا قلنا ذهب. واذا نقول في المضارع يذ هب واذا قلنا كتب نقول في المضارع يك توب الاول مفتوح ياء والثاني ساكن يك والثالث مضموم يك توب على وزن يك عل طيب يريد فعل يفعل من كتب كتب يكتب يريد فعل يفعل من قتل قتل يقتل يريد فعل من القيام فعل يفعل قوم يقوم هذا قياسه قام فعل يقوم ي يقول ما الذي حدث أما قو ما الواو منفتح ما قبلها بقلب آل فصارت قامة هذا إعلام ذكر من قبل ذلك أما ياقم وقعت الضمه على الواو والضمة بنت الواو فحصل بذلك ثقل كانه اجتمعت واواك كيف نفرق بين الام وبنتها لننقل هذه الحركه الى الساكن قبلها ما معنى حرف ساكن خالي خالي خان خالي خاليه فلننقل خالي الضمه الى حرف الساكنه يقطا ضم انقل الضمه الى القاف ماذا تكون يا هذا الذي نتكلم عليه الان ابن مالك الواو والياء في ذلك اذا تحركتا وما قبلهما ساكن ننقل حركتهما الى الساكن قبلهما من اجل التخفيف وهذا يسمى اعلال لماذا بالحذف هذا اعلال بالنقل قد يكون بالقالب قد يكون بالحذف وقد يكون بالنقل هذا اعلال بالنقل وبذلك يقول ابن مالك رحمه الله تعالى <تصفيق> لساكن صح قل التحريك من مليمنات عين فعل كاب ما لم يكن فعل تعجب ولا قد أو او اهوابنا من عزلنا ومثل فعل في ذلك. ومثل فعله إذا لعلى الاسموء ضاهم ضارعا وفيه والسوء ومثعل صححة المفعال وألف الإفعال واستفعال أذل إذا الإعلال والتلزم عرض وأذفها بالنقل ربما عرض وما لافعال من الحذف ومن نقل فمفعول به ايضا قمم نحن مبيع ومصون ونذر اصحيح بالواو وفي وصحح المفعول من نحو عداء وأعبدل لم تتحر الأدوداء كذا كذو وجهين جل فعول من ذلوا ويلام جمع نوفر ديع وشاء نحو ني من ذنوا ونحو ني من وقوله في البيت السادس والسبعين في الشطر الثاني ذي لينات أصله ذي لين آقل ثم حدثنا الهمزة ونقلنا حركتها إلى الساكن قبلها وهذا واضح ونقطه كما نطقنا ولكن كيف يكتب الذي يظهر لي أن اصح ما يكتب به مثل ذلك أن يكتب آت بألف وتائم مقصورة لان ات مكونه من ماذا ات كاصله لا يضل لاصمد الموجد الان ات همزه والف ات منونه ات طيب نحن ماذا حذفنا الان حذفنا الهمزه وهي همزه قطع وليست همزه وصل لكن حدثنا الهمزه ونقلنا حركتها هم الذي بقي بقي همزه قطع ام همزه وصل ام الف مديه بقيت الالف المديه بقيت الالف المديه فنكتبها بالالف وهذا الذي بقي من الكلمه لا لو وضعت علامة المادة معنى ذلك أنها همزة وألف المادة بهمزة وألف هذا لا يصح ولو وضعناها شكل همزة وصل يعني ألف وفوقها صاد صغيرة علامة هذا لا يصح لأنها ليست همزة وصل وإنما هي ألف مادية لا يمكن ان تنطق هذه الكلمه ابتداء لانها ليست مبدوءه بحمله وصل تحرك عند البدء وانما صارت مبدوءه بالف الماديه فهذا الذي يظهره الله أعلم وقوله في البيت المتم الثمانين الشهر الثاني ربما ارض هذا الذي في جميع نسخ التحقيق والشروح التي اطلعت عليها سوى بعض الشروح المتأخرة ففيها نادرا عرض وفي البيت الحادي والثمانين في قوله وما لإفعال من الحذف ومن جاء جاءت بعض النسخ بالتقديم والتأخير أي من النقل ومن حسن. وقوله في آخر البيت الحادي والثمانين قمن. احتمل أن يكون اسما فهو خبر أي قمن وهذا الذي ذكره الشروحال في عرب الألفية. وابن طولون في اعراب الالهيه الذي سماه اللوامع الشمسيه ووجدته في نسخه ابي حيان التي تضبط الابيه المقيده بالسكون وبحركه الاعراب قاميناه فهو فعل ناظم وكلاهما محتمل, محتمل ثم بعد ذلك عقد فصلا خامسا الحقه بباب الابدال عقده في بيتين وتكلم في هذا الفصل على مساله واحده وهي ابدال هاء استعاله تاء وابدال تائه قا الاستعال استعال استعال الفاء في استعال قد تقلب تاء والتاء في استعال التاء قد تقلب طاء يعني لو أردنا مثلا استعال من قولنا مثلا فتح استاتح ما يتغير شيء. لكن لو ات على من وصل وصل لكان يجب أن يخلص القياس ات على الفاء يعني حرف الأصل الأول والعين حرف الثاني واللام الحرف الأخير الثالث. ثم تضع حمزة في البدايه وتاء بعد الفاء. فكنت تقول في استعن من وصل إِنْ تَفَنَا إِنْ تَفَنَا لان الحرف الأصل الأول هو وصل إِنْ تَفَنَا ثم إن الوو هذه التي ينفى تقلب تاء فتتقل في التي بعدها فنقول إِتْتَفَنَا وكذلك لو اردنا اتت من اليسر اليسر اذا فاوله ياء كنا نقول اتت على اتترى ثم نقرب ياء هذه التي وقعت ماء تا وندعمها فنقول اتترى وفي ذلك يقول ابن مالك رحمه الله ذليني فات في افتعال ابدلا وشذ في بالهمس ما احوطك لا رد اثر في الدان وازدد رد كرجل في البيت الثالث والثمانين قوله دليني فاء تا في افتعال الأبذل يريد أن يقول حرف اللين إذا وقع فاء في افتعال يبدل فاء وقوله في آخر الشقر أبذل هذا الذي في أكثر النسخ وفي بعضها أب من أصل فعل الأمر وقوله في البيت السابع والثمانين في الشرط الأول طاء تفتعال ضد إثر مطبقي يريد أن يقول تاء الافتعال إذا كان بعد حرف مطبق فإنه يرد طاء. ثم ينكر بعد ذلك فصلا سادسا يلحقه بهذا الباب باب الابدان ويعقده في ثلاثه ابيات ويتكلم فيها جميعا على مساله واحده وهي الاعلان بالحذف الاعلان بالحذف لان الاعلان قد يكون بالقلب ذكرناه في البداية نقل الحرف إلى حرف وقد يكون الاعلال بالنقل كما رأينا في نقل الحركه وقد يكون الإعلال بالحذف نحذف الحرف المسلم عليه فعقد هذه الأبيات بالإعلال بالحذف فقال رحمه الله فأمر نوم ضارع منك وعد احذف وفي كعدة لا تطرد وحدف همز أفعل استمر في مضارع وبنيتي مستقفين ظلت وظلت في ظلل تسع وائر ذا فكر ان يقول في نحو وعد اذا اردت الامر منه فانك تقول تعذ فتحذف الفاء ومن في المضارع منك تقول جاعد فتحذف الفاء يقول فاء أمر فاء أمر أو فاء مضارع منك وعد تحذفها يعني حرف الأول طيب وحذفهم بأفعال استمر في مضارع وبنة المستطف يقول الفعل الذي على وزن افعل مثل كيف أكرم كيف في مضارعه أكرم تقول نكرم اين همسه اكرم حدثها ولو ذكرتها في المضارع لكنت تقول كما تقول دحرج يدحرج اكرم يؤكرم لكن الهمزة هنا تحدث هذا قياس افعلها تحذف الهمزة من مضارعه من مضارع هو من ماذا ومن بنيه الوصف اسم الفاعل فانك تقول اسم الفاعل من أكرم يكرم فهو مكرم واسم المفعول أكرم يكرم فهو مكرم ما تقول مؤكرم نعم وأما ضليلت فإن في الاجتماع الأمثال تحذف إحداها فتقول ضلت أو ضلت فهذا أيضا من العلام بالحجم كانت هناك اصيله سريعه ان لم ينقلنا باب واحد ننهيه ان شاء الله قبل الصلاه نعم نعم لا حدث اين الهمزه اكرما فيها همزه يكرم ما فيها همزه حدثناها ما قلبناها الى حرف اخر نعم صحيح. نعم كذا كذا كذا كذا ودهين جن لا البيت الرابع والثمانون بعد التسعمائة كذا كذا وجهين جل الفعول من من جمع مجمع وفردا يعين نعم سؤالك هم. نعم ربع وسبعون بعد المئة نعم ليس فيها إلا الرب نعم ذكرنا فقط على فلمة آخره فيها رواية آخره وآخره أما عينه ليس فيها رواية أخرى نعم ربع الثمانين أنت لا ربع الثمانين نعم تكلم. الواو واللام جمعا او فردا ها نعم فردا أو قد فردا مثنى فردا فردا للواو واللام جمعا او فردا نعم نعم نعم المضارع أهم ما يكشف صالح الحق فإن لم يكشف المضارع ينظر للمصدر فقام يقوم ورمى ما يرني كشفها المضارع وأما سعى يكعى ما كشفها ينظر للمصدر سعيا جعليا الماضي لا الماضي لا لا يبين الاخر في حروف نعم نهايه الأخوان إذن نستعين الله عز وجل وندخل جميعا الى الباب الاخير من ابواب هذه الالهيه المباركه وهو الباب الثاني والسبعون باب الادغام وعقده ابن مالك رحمه الله تعالى في ثمانيه ابيات وفيها يذكر ثلاث مسائل الاولى في الإضغام العام وما يستثنى منها المثالة الثانية ما يجب فيه الإضغام أو الفك ما يجب فيه الإضغام وما يجب فيه الفك المثالة الثالثة ما يجب فيه الإضغام والفك والإضغام معروف لا يحتاج إلى شرح وفي بضيء والمتقدمون من البصريين يقولون الادغام والكوفيون يقولون الادغام وهم من المصطلحات التي طلبت فيها مصطلحات الكوفيين عند المتاخرين أكثر المتاخرين يستعملون مصطلح الادغام طيب قال رحمه الله تعالى في بيان قاعدة الادغام العامة أول مثلين محركين في كلمة ندغم تبين القاعدة العامة أن المثلين إذا كان في كلمة واحدة فلاصر فيهما الادغام ثم بين ما يستثنى من هذه القاعدة العامة فقال لا كمثلي صفهي وزلول وكلل ولببي ولا كجسس ولا كخصصبي ولا كهيدل وشذ في ألل ونحوه فك بنقل فقبل وقوله في البيت الثالث والتسعين ولا كهيدل هو فعل معظم يقال هيلنا الرجل إذا قال لا إله إلا الله وهو المراد به في هذه المسألة وضبط في بعض المراجع بتنوين الجر ولا فهيلل وهذا مخالف للمراد هنا وكذلك في آخر الشاطر وشد في ألل أي وشد في الفعل الماضي ألل وليس المراد به الاسم ألل ثم بعد ذلك انتقل إلى بيان ما يجوز فيه الإضغام والفك فقال رحمه الله وحي يفكو أزباق دون حذر كذا كنحو تتجلى واستسر وما بك ان ابتدي قد اقتصر فيه على تاك تبين العبر فذكر أن الفعل إذا كان لامه وعينه يا أين مثل حاجي يا عينه ولام يا ولامه يا فلك فيه الفك تقول حاجي يا محمد بأمان وللدغام فتقول حي محمد بأمان حي محمد بأمان وهما في قوله تعالى ويحيى من حي عن بينه وفي القراءة السبعية ويحيى من حي عن بينه وكذلك في الفعل المبدوك تأين كتتجلى أو تتعارف لك ان تفك تتجلى ولك ان تدغم واذا ادغم حينئذ لا بد ان تصلها بما قبلها لان الادغام سيجعل الاول ساكنا فلا بد ضايع من قبلها شيء كان تقول مثلا في الفك الامور تتجلى وفي الادغام الامور تتجلى هذا جائزان فغذلك استتر استعل اذا كان عينه ثاء فتشمع تاء لك ان تحق زيد استترا ولك ان تدغم فاذا ادغم فانا حركه التاء الاولى اس ت ستنقلها الى ما قبلها اس فتتحرك السين فنستغني عن همزه الوصل من الوصل لا تبهي إلى البدن الساكن ولا تحرك الساكن فتقول ستر زيد استتر أو زيد سترى بمعنى واحد تقول اكتتب وكتب ثم قال إن المبدوب تأين كتتجلى لك أن تحظ بحدث تأين ومثل بقوله تبين العبر أو تتبين العبر قال لتعارفوا أي لتتعارفوا ثم بيّن ما يجب فكه فقال وفك حيث مدغم فيه سكن لكونه بمضمى بالرفع اغترا نحن حللت ما حللته فهنا يجب الفك عندما تسند الفعل الذي عينه ولامه من جنس إذا أثنته إلى ضمير متحرك مثل شدة حل عدة إذا أثنته إلى ضمير متحرك كثائر المتكلم أو نون النسوة فإنك تقول شدت توم ولا يصح فيه هنا الانضغام ولا يتخوره ومثل ذلك بقوله حللت ما حللته وهذا الذي في أغلب النسخ وجاء في بعض النسخ بفتح التاء حللت ما حللته وجاء في شرح الشاطب حللت ما حللنه الأولى بالتاء والثانية بالنون قال الشراح إنه بالتاء إنه حللت ما حللته يكون ابن مالك رحمه الله قد قال حللت لك من هذه الألفية ما سبق لتستفيد ولتدعو عليه واما حللت فهو يتمنى ويدعو لك بأنك حللت ما سبق لتستفيد وإنما قالوا ذلك لأنه جاء في آخر الألفية وآخر مثال متكامل في الألفية فكأنه يتمنى لك ذلك أنك بعد كل هذا المشوار وألفية وكذا أنك بإذن الله أنك حلل كل ما سبق واستفد ثم بيّن رحمه الله تعالى ما يجوز فكه وإدغامه فقال وخي جدم وشذخ الجدم تخيير تخيي يعني ان هذا الفعل السابق وهو ما كانت عينه ملامه من جنس مثل عد وقد وفر اذا جزمته بلش فيه الوجهان تحل تقل لم يحل ولك الادغام لم يحل محمد لم يفر يثب يفر لم يفرز ولم يحز يفر الوجهان جائزا وشفه الجزم يريد به الامر تقول مثلا حل في هذا المكان أو احلل ثم بين ما يجب فيه فك وما يجب فيه الادغام فقال وفك افعل في التعجب التزم والتزم الادغام ايضا فيها هم فافعل التعجب افعل به اذا كان في ما كانت عينه ولامه من جنس فيجب فيه الفك فافعل من شد فقل اشتد بالحرف ولا تأتي بهم الدغما وأما كلمة هلوم فإنها لم ترد إلا بالادغام عاما سنقوم شاء الله بعد الأدان يا اخوان الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد كتاب النسب في البيت الرابع والستين وقعد السماء مئة وعالم التذنية تحدث للنسب قلنا نحو النسب إلى زيدان قلنا شرحناه على التصريف وقلنا تقول في الزيدان سيئي ثم تأتي بالالف والنون زيدان والباب هنا باب النسب مع أن تخصر النسب من باب لكن النسب إلى زيدان هو زيدي جل فتحدث الالف والنون وكذلك زيدون جل تنسب للمهرض زيدي جل فتحدث الواو والنون ولذلك جرت تنبيه لذلك يكون ابن مالك رحمه الله تعالى انتهى من آخر أبواب الألفية باب الإدغام، ولم يبق له رحمه الله تعالى إلا أن يختم هذه المنظومة، فحسمها بأربعة أبيات. قال فيها رحمه الله تعالى أو قبل ذلك ذكر فيها بيان انتهاء غرضه من النظم، وذكر فيها بيانه. علاقة النظم بأصله الكافية الشافية ثم بعد ذلك ذكر الحمد لله والصلاه على نبيه صلى الله عليه وسلم واصحابه وآله فقال رحمه الله تعالى وما بجمعه عنيف قد كمل نظما على جل المهمات اجتمن أحفا من الكافية الخلاطة سمقت باطنا بلا خفاقا فاحمد الله مصليا على محمد خير نبي ترسلا واله الغزل الكرام زررا وصحبه المنتخبين الخيره اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وازواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين نحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى على ما يسر من هذا الفتح الذي نساله عز وجل ان يجعله فتحا مباركا وان ينفع به فما كان فيه من صواب فهو من الله عز وجل وما كان فيه من خطأ أو سبقه لسان أو خطأ في شرح أو في قراءه فهو من أنفسنا والشيطان نستعيذ بالله ونستغفره منه ونحمد الله عز وجل على كل حال ونسأل أن نلتقي إن شاء الله في مرات أخرى في مقاعد علم ومجالس في فائدة في الدنيا وفي الجنة عند الله سبحانه وتعالى هذا ما يتعلق بي قدمته كاملا واما ما بقي عند الاخوه في مكتب الدعوه لعل الاخ يعلن عنه ان شاء الله تعالى بالنسبة يا إخوة